استسلام لا, لا, لا, لا على كل شبر من تراها مجاهد لا وفي كل ركن من ربها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 لا استسلام بكل طفات الأرض قد بات يطور ولا النطور عليها دماغ الصيد زالت زكية لا استسلام وفيها توازي العوالي وجعقر زران رباها والجباه أبيتا زران رباها والجباه أبيتا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 صرع العبيد <تصف> <جاءكم> <تصف> عصر All the bonds,